نجوم طمست وإذا السماء وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإله للمكذبين ألم نهلك الأولين 129. ثم نتبعهم الآخرين 120. كذلك نفعل بالمجرمين 121. ويل يومئذ للمكذبين 122. ألم نخلق من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإلَّا يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ جَعَلَ لِلْأَرْضِ كِفَاتَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ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 ويل يوم إذ للكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يوم إذ للكذبين إن المتقين في ظلال وعيون. وفعاكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وعيل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم